أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 تا إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدار يريد أن يقف فأقامه. قال لم شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراء بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وأما الغلام فكان أباه من إني فخشينا أن يرهقهما طيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من هزكاة وأقرب رحمة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 إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حبئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 قالوا يا ذا القولين إن يأجوجا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في ضطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي أجوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل كان البحر مدادا لكلمات رب لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَفْدَكَ لِمَا تُرَبِّي وَلَوْ جئنا بِمِثْلِهِ مددا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 فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رَبِّ ان وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقييا فاني خفت المواني من ر كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام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 آية قال آية كألا تكلم الناس ثلاثة ليال شمية فخرج على قمهم من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن شبع بحو بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا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 إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا شويا.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 فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صفا فقولي إني نذرت للرحمن صفا فلن أكلم اليوم إلشيا فأتت به قومها تحمله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 وَيَمَأ مُتْ وَيَمَأ بُعْثُ حَيَّ ذَالِكَ عِيسَى بِنْ مَرْيَمَ قَالَ الْحَطُ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَخَذَ مِنْ فَلَدِهِ شُبُحَانَهُ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 فاختلف الأعزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم بِهِمْ بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم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 يا أبت إني قد جائني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 فمن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجدة فخلف من بعدهم خلف أضوعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسنف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة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 ويقول الإنسان أ إذا ما مات لشوف أخرج حياة أ ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَإِذَا رَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَنشأَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عتيا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 وقار منهم احسن اساسا ورئيا قل من كان في الولاله فليمدد له الرحمن مده حتى اذا را ما يعدون اما العذاب واما الساعه فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَى وَهُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّانِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُذِّهُمْ أَذًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدْ لَهُمْ عَدًّا وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 إِن كُل مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا أَتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدْهُمْ عَدَّ فَكُل هُمْ أَتِي يوم الْقِيَامَةِ فَرْدًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن نداء فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قمل نداء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها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 له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طبا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا أقم الصلاة لذكرى، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. مت وما تبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى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 فاضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قضى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 اَشْهَدُ بِهِ أَجْرِي فَأَشْرِكْ فِي أَمْرِي كَأَن نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ شُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي تابت فأقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَلَمْ يَسْتَشِنِّنَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُشَا وَاصْطَنَعْتَ كَلِفْشِ اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنَا فِي ذِكْرِي إذهبا إلى فرعون إنه قضى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 أَتِيَنَّ فَقُولَا إِنَّ رَشُوَلَ رَبَّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعْذِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِن رَب بِكَ عَلَى من اتَّبَعَ الْهُدَى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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَخَّرَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا مِن رِّزْقِ إن في ذلك لآيات لئل إنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجبتنا لتخرجن من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه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 قَد أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قُلْ يَمْشِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَنْقِيَامَ أَمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَن ألقى قَالَ بَلْ أَلْقُوا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 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة شجدا قالوا آمنا برب هارون قال أماتم له قبل أن آذَنَ لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلي بدكم في جذوع النخل ولتعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى؟ قالوا لن أسرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقبل ما التقاو.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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاغرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 بور الأيمن ونزلنا عليكم المنه والسلوى كل من طيبات ما رجعناكم ولا تبغ فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبٍ فَقَدْ هَمَى فَإِنِّي لَوَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُشَى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأوّلهم الشابري فَرَجَعَ الْمُسَاءَ إِلَى قَوْمِهِ غَوْبًا أَشْفَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القمب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 فَقَالُوا هَذَا إِلَّا هُمْ وَإِلَّا هُمُ أَفَلَا يَرَنَ أَلَّا يَرْجِعْ إلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّ وَلَا نَفْعًا فَلَقَدْ قَالَ لهم هارون مِن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 قال بصرت بما لم يبصروه به فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سملت لنفسي قال فذهم فإن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 لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُفَقُّ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقَى يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا بِثْمٍ إلَّا عَشْرَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِالْجُنُونِ إِلَّا يَوْمَ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَشْفًا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 يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضْيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وقد خَابَ من حمل ظلم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم من ولا هما وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْمَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْمَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا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 قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إنا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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدل أدلك على شجرة الخلد؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا فأكلا منها فبدت لهما ما كانا يخصفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربه فورى فَمَنِ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْدِ بِطَائِنِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أعمى وقد كنت بصيرا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 أفلم يعد لهم تم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سببت من ربك لكان لزاما وأجل شما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمْدَنْ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَعْنَاهِ بِهِ أَزْوَاجٌ إنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقا، فأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا نسألك رزقا. نحدوا نرجوك والعاقبة للتقوا فقالوا لو لا يأتينا بأيتي من ربهم أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَتُمَا فِي الصُّعْفِ الْأُولَى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لمن أرسلت إلينا رسولا فنتبع فنتبع آياتك من قبل أن